أعوه الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقنا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعل وكل صغير وكبير مستقر إن المتكين في جنات مقعد صدق عند مليك مقتدر إلا كل شيء خلقناه بقدر مَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاقِعَتُهُ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ <تصفيق> ۗ اللَّهُ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير إن المستقين في Allahım. Allahım. <تصفيق> إن المتقين في جنات ونار في والشمس والطمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء X marriagesdarl as bir tadı Well والحبذ والع في وريحان الشمس والقمر فيها فاكنة والنظل ذات الأكمام والحب ذو العصف فَإِنَّ آلَ رَبِّكُم مَّا كُنْتُمْ كَذِبًا وقال خلجا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>